تهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله يتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا. أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَت